والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاههم العذاب ولا يأتينهم بضتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يوشاهم العذاب من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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سأنتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون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 لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينشر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع و كانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الشالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ من في السماوات والأرض كل له قانتون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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟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 ام انزل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها وان تصبهم سيئات بما قدمت ايديهم اذاهم يقنطون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 هل من شركائكم من يفعلون من ذلك شيئا سبحانه وتعالى عما يشركون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 إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَنُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذًا وَلَوْ مُدَّبِرِينَ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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعَثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعَثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَيْذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواصيع تمد بكم وبس فيها وبس فيها من كل دابة.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 ووصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصله وفصله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 وَقَصِّدْ فِي مَشْيِكَ وَاغضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَكْرَهُ الْأَصْوَاتِ صَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأمور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 ولو فِي ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر, سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَنِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّانٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَأْسِ فَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّانٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ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 ثم سوَاهُ ونَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَنِينَ مَا تَشْكُونَ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 ولو ترائذ المجرمون ناك صورؤه معاد ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدأها ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم من الجنة لا أمل أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم نقاط يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 لا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةٌ مَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ثوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وأولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُمِرُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أُونِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَانِكَ فِي كِتَابِ مَسْطُورٍ وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أنيما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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرُجِعُوا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 وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَدَّعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 فَتَعَالَيْنَا وَمَتِّعْكُنَّ وَأَسْلِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم